لن ترى أمة توحد الله على وجه الأرض إلا أمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى أفمن كان مؤمنة كمن كان فاسقة لا يستوون الله جل جلاله يقول لا يستوون يا خي سبك من الكلام الفاضي الحضارة المدية دي بدون دين وبدون أخلاق كلام فاضي ملوش قيمة والله ملو قيمة أنا لا أخلل من شأن العلم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 هي أشرف أمة قال الشيخ متعصب للأمة أنا اعتز بهذا التعصب وأعلنه بكل ثقة أمة الحبيب أشرف أمة وأكرم أمة وستظل أشرف أمة وستظل أكرم أمة إلى أن يرث الله الأرض من عليها بل تتجلى كرامتها بين يدي الله حين يدعو الله أمة المصطفى لتشهد على كل الأمم أخذ فضل الله يتيه من يشاء والله هو ذو الفضل العظيم أمة المصطفى تشهد على كل الأمم أيوة أيوة تشهد على كل الأمم معلش سمح. سمحونا لمنفعل شوية لأن الأمة الآن مهزومة ليه ليه مهزومة لما الهزيمة النفسية وأنتم أشرف البرية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 فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا جعلوا أصابعهم في آذَانِهِمْ واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إِنِّي أَعْلَنْتُ لهم وَأَسْرَرْتُ لهم إِسْرَارًا ما في السبيل ما سلكوش تسعمية وخمسين سنة ومع ذلك قومه رب العزة قولهم هل بلغكم نحل أبداً ما والله ما شفناه ولا عرفناه ولا رأيناه أعوذ بالله هل ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد يقول الملك لنوح من يشهد لك يا نوح يقول محمد وأمته الله أكبر الله أكبر شايف الكرامة, شايف الكرامة؟ أنا لوطول قلب كل مسلم وقلب كل مسلمة عشان أملاه أملاه إلى النهاية بالثقة في الله جل وعلا بالثقة في الله ثم بالثقة في كرامة ومكانة هذه الأمة والله ما تقاعست وما تأخرت يا أخي أسأل الله عز وجل أن يتولى ذلك فالأمر بيده الأمر بيده جل جلاله شايف كرمت الأمة مين يشهد لك يا نوح محمد وأمته هو فيه هو فيه يعني من يشهد لنوح إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام تبو الأمة. آه تب تشهد ليه أنت أنت ما شفتش نوح ولا عاصرت لم ترى نوحا ولم تعاصر نوحا كيف تشهد في رواية في سنن ابن ماجه بسند صحيح النبي عليه الصلاة والسلام يقول فتدعون فتشهدون له بالبلاغ وأنا أشهد عليكم ريت بن راجع يقال للأمة وما علمكم أنت بتشهد على أي أساس لنوح وما علمكم شوف الأمة باء تقول إيه تقول الأمة الميمونة جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل بلغوا قومهم فصدقنا الله الله الله الله الله جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل بلغوا قومهم فصدقناه قال الحديث في رواية أبو سعيد فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا أيها شو القرآن لتكونوا شهداء على الناس الله أكبر لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة. تبقر معك قول الله عزوجل. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد و بك بك يا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وروحي و بك على هؤلاء شهيدة. فر وا جميلة أوي أوي أوي. صحيحين. عشان تعرف كرامتك انت أيها الحبيب يا من تجلس الآن أنت.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 أنه صلى الله عليه وآله وسلم أتى المقبرة يوما يعني خرج إلى البقيع أتى المقبرة يوما وبعدين السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون ثم قال الحبيب وَدِتُ أَنَّا قد رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا ثاني ثاني النبي يقول وَدِتُ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 في ساق الفرس من تحت فرش الفرس من تحت الغرة والتحجيلة فالنبي يقول لهم أرأيتم لأن أحدكم له خيل غر محجلة بين ظهري خيل ده من به وسط خيول سودة تماما كسواد الليل يعرف خيلة قالوا أيه طبعا يعرف خيلة لأن الغرة بينه والتحجيل بينه وكل الخيول سوداء مظلمة مظلمة في السوال قال أرأيتم لو أن أحدكم له خيل غر محجلة بين ظهري خيل بهم, بهم يعرف خيلة؟ قالوا بلى يا رسول الله قال وأنا أعرفهم يأتوني يوم القيامة غر محجلين من آثار الوضوء كثر من الوضوء أكثر من الوضوء وضه ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن والحديث في صحيح مسلم نبي قلت كده ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن بمجرد ما الوضوء ينتقد أو ينتقد وضوءك أسرع بقدر المستطاع بقدر المستطاع وجدد الوضوء خليك دايما على الوضوء وانت خارج بالشغل وانت راكب عربيتك وانت في البيت في أي مكان خليك محافظ على الوضوء ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن يأتوني غرا محجلين من آثار الوضوء الوضوء له نور حتى اكتشفوا الآن بال... يعني بالأبحاث العلمية العلمية المجردة أن المتواضع يعني تحيطه هالة من النور الحسي الحسي الحقيقي أبحاث علمية الآن المتواضع تحيطه هالة من النور الحسي الحقيقي المادي فأكثر من الوضوء وضوء له غرة نور كده في الجبين وكذلك في الأعضاء وفي الأعضاء الوضوء بالكامل سبحان الله فأمة النبي أمة مرحومة مش عاوز أطول بس والله الحقيقة أنا بملك نفسي بال يعني بالعافية بالقوة ما بتيجي سير الأمة النبي إلا ومش عاوز أسكت مش عاوز أسكت لأن الأمة الأمة هزومة وأنا أريد يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أن ننتزع هذه الهزيمة النفسية من من القلوب وأن تكون الأمة على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 منهم هم أول من يقضي الله بينهم في الأمة آه ده, ده سؤالتان خطير أوي خلاص الأمة تقدمت يا رب استرنا ولا تفضحنا تقدمت الأمة للوقوف بين أدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض جل وتعالى يا الله على مرأة نسمع من جميع الأمة الأمة تقدمت يا ترى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 للحساب يا الله مش هتصدق لو قلتلك الشهداء والعلماء وقراء القرآن والمحسنون المنفقون الأسخياء بتقول إيه بتقول أول أول من سينادى عليه للحساب من أمة الحبيب المصطفى الشهداء والعلماء وأهل القرآن وأهل الإنفاق والإحسان أيها لا ده كلام خطير جدا ده تب فيه دليل معك على الكلام ده أيها ما فيش كلمة اللي بدليل إيه الدليل ما رواه مسلم مسلم كمان في صحيح مسلم الحديث في صحيح مسلم أيوة في صحيح مسلم في أعلى درجات الصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل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 فلن يستطيع أن يخدع الخالق جل جلاله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يقول له ماذا عملت أعطتك الصحة فعرف الله بالنعم يقول أيوانا مقرب عملت إيه قاتلت فيك حتى قتل فيقول الله له كذبت أنت كذاب يا الله شوف لما رب العزة يقول أنت كذاب يقول كذبت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 ويتقال عليه يعني ذا رجل مفوه ورجل متكلم يتجر على وجه جهدنا والعياذ بالله ورجل قرأ القرآن أتي به فعرفه نعمة فعرفها قال فما عمل قال قرأت فيك القرآن قال كذا بل قرأت اليقال هو قارئ اشتعال عليه الصوت جميل وكانت منية انك تشد الناس وراك للمسجد ما كانتش منية انك بتقرأ لله عز وجل ما كانتش منية بتعلم لله ده انت بتعلم عشان السمع وعشان الشهرة وتقرأ القرآن عشان السمع والشهرة وقد قيل شو انت عاوز دي ما تقال كذا اتقال فلادة يا سلام عليه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 والشهرة عند الناس والمحمدة والمكانة عند الناس ولم يبتغها هؤلاء بأعمالهم وجه الله جل جلاله يبقى العمل بلوش قيمة الرياء الرياء كما قال أهل اللغة فيرز أبادي ومنظور في لسان العرب وغيرهما قال أراء مراءة ورياء ورياءا أي أرى الناس خلاف ما يبطن أنا أظهر الخشوع وقلب قاسي جدا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 والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يا الله اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال يبقى النفاق بأصل الدين الرياء بأصل الدين أما نفاق العمل فله خمسة أصول بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمر وهما في الصحيحين أما الأولى ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه واله وسلم قال آية المنافق الثلاث آية يعني علامة علامة المنافق الثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان هذا منافق وقع في نفاق العمل فبالرواة تانية رواية عبد الله بن عمر في الصحيحين أنه صلى الله عليه واله وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا سلم يا رب ومن كانت فيه خصلة من هن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا اتمن خان واذا عاهد غدر واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر هذا منافق اذا اجتمعت فيه الصفات منافق خالص اذا اجتمعت فيه خاصم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 لا خذ البشرة دي خذ هذه البشرة من رسول الله لأرفع بها كثيرا من الحرج ممكن واحد فينا من إخواننا وأحبابنا وأختي من أخواتنا الفضليات وأم من أمهاتنا الطاهرات تعمل عملا من أعمال الخير تتصدق تعطي درسا للأخوات تنفق على يتيمة أي عمل أخ من إخواننا ابني مسجدا لله يتحرك للدعوة يقرأ القرآن لكنه يبتغي به وجه الله طيب أعرف إزاي أنا خايف أقول لحضرتك تذللك وتضرعك لله أن يرزقك الإخلاص دليل إخلاصك الله لا لأتاني والله به تذللك وتضرعك إلى الله أن يرزقك الإخلاص دليل إخلاصك ليه قال الحسن ما أمن النفاق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 تلك عاجل بشرى المؤمن هذه بشر لك أيها المؤمن هذه بشرى لك أيها المؤمنة ما دمت تتضرع إلى الله أن يرزقك الإخلاص وأن يجعل عملك وقولك وفعلك لوجهه تبارك وتعالى هذه بشر لك أما تسمع الثناء الحسن على ألسنة أحدادك وأخواتك من المسلمين والمسلمات أصل الخلق دول أهل التوحيد دول ألسنة يعني ألسنة الحق ألسنة الحق مش ممكن مش ممكن أبدا لا تجتمع الأمة على ضلاله وهقول لحضرتك وخلي بالك يا الله درواء جميلة قوي والله ربنا ذكرني بيها الآن في روى الإمام البزار بسند صحيح بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه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 لن يضغض رجلا من أهل العلم ورجلا من أهل الفضل ورجلا من أهل السنة إلا منافق النبي قال كده الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف قال الإمام الخطابي يحن المؤمن إلى المؤمنين ويحن المنافق إلى المنافقين استحيل شوف أنت بتحب من بقى يلا فتش الآن من تحب ذا ترمومتر حقيقي ودقيق جدا عند كل مسلم ومسلمة ما من عبد إلا وله صوت في السماء فإن كان صوته في السماء حسن وضع في الأرض وإن كان صوته في السماء سيئا وضع في الأرض فلما ربنا يلقي الثناء الحسن على السنة أحبابك وإخوانك من المسلمين والمؤمنين والمؤمنات ويجعل لك مكانة في قلوب الخلق فاعلم بأنها بشرى عجلها الله لك في الدنيا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 تحت الجزمة سمحني دي لابد أن تضع تحت النعل وتتبرأ من حولك وطولك ومددك وقوة أنا ولا شيء ولا شيء والله أكسم لا شيء ولا نملك من الأمر أي شيء يبقى تتذلل كده وتكسر قلبك وتطرح قلبك بذل وانكسار بين هذا العزيز الغفار أن يرزقك الإخلاص وأن يجنبك الرياء الأكبر الأكبر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 وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمن وجنبني وبني أن نعبد الأصنام يا الله والله الآن دي أقسم بالله بتزلزل قلبي والله بتزلزل القلب إبراهيم الخليل, إبراهيم الخليل قدوة المحققين وأسوة سيدنا سيد المرسلين بيقول لرب العزة وجنبني وبني أن نعبد الأصنام يا رب نجين واحفظني أنا وأولادي ما نعبدش الأصنام من وعاش في الشرك الأكبر أنا مش تخين يا أخي ولا كبير ومعالي السمحنا سمحني ولا حضرتك والله ما في حد فينا تخين ولا كبير عاوزك تنكسر بين يدي الله يا أخي كل الطرق إلى الله مليئة لو سلكت طريق التوحيد ما شاء الله ستجد الطريق مليئا بالموحدين لو سلكت طريق الصلاة ستجد الطريق مليئا بالمصلين لو سلكت طريق الزكاة والصيام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 الذل لله عزة وكرامة الوقت عمال يجري الذل لله عزة وكرامة كل ما تذل نفسك لله كل ما رب العزة يرفعك ويكرمك ويعلي قدرك ويرفع شأنك في الدنيا والآخرة والله يعلم الصادق من الكاذب يبقى أول شيء أول جرع الدول الرياء يا رب ارزقنا الإخلاص يا رب جنبنا الرياء يا رب طهرنا الرياء الأكبر والرياء الأصغر نفاق الأكبر تتذلل إلى الله سبحانه وتعالى طيب اثنين أن تكون على بصيرة بعواقب الرياء في الدنيا والآخرة المرائف الأخر ما لش حاجة خلاص وانا ذكرت الحديث ما لش أي حاجة سواء كان عالما أو قارئا للقرآن أو شهيدا أو منف ما لش أي شيء الله جل وعلا قول في كما في رواك محمود بن لبيد التي خرجتها آنفة يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم يقول للمرائين اذهبوا إلى من كنتم ترائون هل تجدون عندهم اليوم جزاء تذهب إلى من كنت ترائي حاولي حضرتك عبارة علي أو ريت حضرتك تحفظها قلب من ترائي بيد من عصيت خبر <تصفيق> أخوة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 المعاقبة بنقيض القصد امر ثابت شرعا وقدرة قاعدة لا تان تاني تاني بتقول ليه بقول المعاقبة بنقيض القصد امر ثابت شرعا وقدرة يعني إيه يعني من أرض الناس خلي بالك خلي بالك والله ما حد هينفعك أقسم بالله والله ما حد هينفعك من أرض الناس بساقط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الله عنه الناس قلوب الناس بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء فلابد من أن تكون على بصرة بعواقب الرياء والراجل المرأي مسكين ربنا يجنبني وياكم الرياء مشتت عيش في همه نكن لأنه عاوز يرأي بعمل فلانا ويرأي بابتسامته فلانا ويرأي بقوله فلانا مشتت ممزق ما يقدرش يرضي كل الخلق يا إخوانا إرضاء الخلق غاية لن تدرك أبدا انت تعب نفسك ليه ما تبتغي بعملك وقولك راجع الله ويسيب الخلق دعي الخلق للخالق تبارك وتعالى ما لكش نخل بالخلق ما لك يا أخي سبحان الله أي خير لك في مدح الناس لك وأنت وأنت عند الله مذموم وأي شر لك في ذم الناس لك وأنت عند الله محمود أي خير لك في ذم الناس أو في مدح الناس وأنت عند الله مذموم وأي شر عليك في ذم الناس لك وأنت عند الله محمود ما تعلق الخلق مش الناس ما ترضى عنك أنت تعب نفسك ليه والله العظيم ما هتقدر تضب الناس مستحيل يا أخي لو رضي الناس كل الناس عن أحد لرضي الناس عن سجد الناس المصطفى الناس ما رضتش على الرسول الله لم يرضى كل الخلق على الرسول الله منهم من سب المصطفى ومنهم من أذى ولازال سبهم إلى هذا اليوم المصطفى لازال موجودا على الشاشات والفضائيات والمجلات والجرائب وقالوا فيه كلاما يعف اللسان عن ذكره صلى الله عليه وسلم يا أخي والله ولو رضي الخلق عن أحد اللا رضي الخلق عن الواحد الأحد يا النس لم ترضى عن رب العزة والله ما تنسى الكلام ده عشان ما تتعفش نفسك وتعلق قلبك بالله وحده بالله وحده لم يرضى الخلق عن رب الخلق لا شتم ربهم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 قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا هذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل ما تشغلش بالك يا رجل ما تشغلش بالك ولا تتعب نفسك اطلاقا علق قلبك بالله وحده فالمراء مشتت فعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى ثم الإخفاء الاخفاء